لنفسك سبحان الله أنا, أنا خشيت أن أقول واجب على كل طلب علم أن يقول ذلك واجب أن يقول ذلك لكن لا أتجسر أن أقول واجب لكن أقول أن الأمر على الاستحباب أن يقول كذلك فإن قال لعل الله يجعله يسأل هذا السؤال ويوافق ساعة فيها استجابة فيجيب الله له الله ما جعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين الله ما أمين طيب إذن يجوز للمري أن يقول اللهم اصطنعني نفسك أخونا أبو عمر يقول عندي حيوانات وأخشتها للتشميس لساعة أكمل فنسيتها سهوا فماتت ألأت... لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول بولدك بشوان سنعين بفضل أبو عمر أحييك وأحسن الله إليك وشكر لك حياة قلبك و و ونجاك الله ووقاك لأن تسأل عن ذلك بس ياما هنا الإلعاب موجود في قول النبي الأمين دخلت النهرة امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض كما ان النبي قال ولكم في كل كبد رطب اجر وامراه دخلت الجنه في كل سقطت نعم لا شيء عليك يا ابا عمر لانك نسيت لم تفعل ذلك عامدا ولا قصدا احسن الله اليك طيب الى الاسراء والتفسير واخر الايات ايات الربع اخره كانت العجبة ولا تجعل مع الله إلى آخر فتقعد مذبوبا مجزولا أريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم إنما يصلها مذبوبا مدهورا ومن أراد الآفرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا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 وفتقعد <تصفيق> مفهوما مخفولا عسوة جزيتة أحسن الله ذيك كما أحسنت عليك نعم نحن وصلنا إلى قول الله جلج على ومن أراد الأخيرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقلنا على سمات من أراد الأخيرة وفي قول الله جلج فهؤلاء كانت سعيهم مشكورة قلنا الله شكور وضربنا أنسر ذلك قلنا الله شكر لعباده ما أحسنوا فيه جزاء وفاقا وأجرا تباقرا قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورها كل نمده هؤلاء وهؤلاء كل نمده نمده نعم نمده كلا من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء بدل, بدل من كل المعنى نمده هؤلاء وهؤلاء يعني نمده طالب الدنيا ونمده طالب الآخرة نمده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك قال علماءنا من المفسرين كلن نعطي من الدنيا البر والفاجر فالعطاء هنا والرزق وهذا الرزق الرزق الدنيا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من الدنيا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا وما كان عطاء ربك ممنوعا وهذا المعنى معنى في قول الله قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء بأن الرزق لا يوقع بحال من الأحوال لا عن الكافر ولا عن الفادر فضلا عن المؤمن والبر إذا تكفل الله دل فعلاء برزق الكفر الفجر الذين يسبونه الذين يؤذونه فكيف بالمؤمن الموحد الذي أقام الدنيا على التوحيد قال الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدوا فرب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنتقون وقال الله دل فعلاء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفذ في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا الطلب فإنه لا ينقاطع بحرم الأحوال وارد في التبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنة صحيح طبعا قال قال إن الرزق لا يسعى خلف, خلف المر كما يسعى الموت خلفه والمعنى هل يتخلف هل يتخلف الرزق الإجابة لا يتخلف إذن هل يتخلف الموت؟ الإجابة لا يتخلف إذن الرزق لا يتخلف إذن الرزق لا يتخلف قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين ربي ملأة سحاء الليل والنهار لا يغيدها نفقة أرأيت ما أنفق من خلق سماوة الأرض؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالة أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلاله قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك ووكل الله ملكيني يدعواني في كل مع طلعة كل شمس يدعواني يقولاني اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا الغرض المقصود هو الله تعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء يعني الكفراء فالله تعالى يمدهم بالطعام والشراب والرزق بل يوسع في أرزقهم لأنهم يأتونهم القيامة ولا شيء لهم من حسنات أو صالحات قال رب الأرض والسماوات وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فدعلناه هداء منسورا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويؤافهم ما قطع أرزقهم تراهم في الكفر والعتوب وما قطع أرزقهم سبحانه جل في أولاد هذا معنى قول الله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا يعني وما كان عطاء ربك ممنوعة سبحان الله وما كان عطاء ربك ممنوعة ثم قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر يا محمد كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق هذا غني هذا فقير هذا لا غني ولا فقير والله له حكم في عباده والله له حكم شؤون في عباده ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث عن كان في ضعف لكن معنى صحيح إن من عباد من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله فالله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه وله في عبادي حكم وشؤون سبحانه جل جل في علاء لذلك قال انظر يعني يا محمد انظر إلى عظيم ربوبية ربك سبحانه جل في علاء أعطى هؤلاء ومنع هؤلاء رفع هؤلاء خفض هؤلاء كما قال الله في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء تعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة هذا في الدنيا في الرزق وفي المكانة وفي الوجاهة يملك هذا وينزع الملك من هذا والله جل وعلا عليم خبير لطيف بعباده قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل قبل الليل نعم فقد قال الله تعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس والله حكيم عليم سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة يعني لأهل الآخرة درجات وتفضيلة وتتفاوت الدرجات وقد قال النبي بأن أصحاب الدرجات المتفاوتة ينظلون إلى الدرجة الذي عصمه الله جلال فعلاه وهو أعظم الناس توحيدا لربهم ومع ذلك الله رعلا إن خاطبه بذلك فهذا لفت الانتباه للأمة بأسرها أن هذا الأمر خطير جلل حتى حذر عنه سيد الخلق أجمعين قال لا تجعل مع الله إلها آخرة فتقعد مزموما مخزولا أعوذ بالله لا تجعل مع الله إلها آخرة كما قال ابن مسعود الجلال أرضاء سألت النبي صلى الله عليه وسلم الكباب قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قال الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حب لله ولو يرى الذين ظلموا إذ رأون العذاب أن القوة لله جميعا وقال الله تعالى بكتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون, ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله تعالى عيسى عليه السلام أمر أن يقول لأتباعي ولبني إسرائيل جميعا أنه قال يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين يعني المشركين وما للظالمين من أنصار لذلك لما نزل في الآيات الذين أمانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك بظلم أولئك ألم أنهم مهتدون فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي لا ألم تقرأ قول الحكيم لابني يا بنا لا تشرب الله إن الشرك لظلم عظيم الله أكبر ولذلك قال الله تعالى أن أغنى شركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركاء خطر عظيم لذلك الإمام الشفائي يقول ألقى الله بكل ذنب خلى الشرك كل ذنب للنياء إما تغفر من أول وأهلها او يلقى في النار فيطهر الإنسان ويدخل ويلقى في نار الحياة ثم يدخل الجنة لكن الشرك خلوده في النيران قال أهل النار خلوده بلا موت إن الله لا يغفر أشرق به ويغفر مدون ذلك ما يشاء وتجنب, وتجنب الشرك مع تمام التوحيد مغفرة مكفرة للمعاصي وسيئات كما قال رب الأرض والسماوات قال يا ابن آدم ان أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني الوصف هنا المشترط قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة اللهم أغفر لنا يا رب العالمين اللهم أتم لنا التوحيد يا رحمة لا تجعل مع الله إلى آخر فتقعد مزموما فتقعد مزموما مخزولا أعوذ بالله. فيكون مذموما بين أهل السماء والأرض ويكون مغزولا لا يوفق ومن خزله الله فمن يوفقه ومن خزله الله فمن ينجيه ومن خزله الله فمن يرفعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فتقعد مذموما مغزولة فكل مشرك مغزول وكل مشرك فهو مذموم سواء في الدنيا أو في الآخرة اللهم أخزنا التوحيد واتمامه اللهم أخزنا التوحيد وإكماله الله مرزقنا التوحيد وأمتنا عليه وأنت أرحم الراحمين الفائد المصبطة خزائن السماوات الأرض بيد الله فكون أفقر الناس لربك كن أفقر الخلق لربك خزائن السماوات الأرض بيد الله فكون أفقر الناس سبحان الله لربك خلق الله الخلقه وفاوت بين درجته ولله حكم مشعون في ابد وهذه هذه يستدل بها هؤلاء الاشاعره على الاراده ونحن نقول هذه يستدل بها على وجود الله لا في كما قال العربي كيف عرفت ربك ربك قال افترب بي بالغير سبحانه جل في وطبعا الرفع والخفض والأيام التي يدوره بين الناس دلالة على, على الإرادة والوجود الفائدة التي تليها خطر الشرك خطر الشرك جزاكم الله خيرا بهذا يكون قد ختم الله لنا الدروس اليوم فلو في سئلة اتفضلوا فلن تفلح يعني لن تفلح علما لكن قد تفلح ديانة تقوى وعظا رقة قلب قد تكون كذلك قد تكون كذلك أو داعيا يعني يساعدك على ذلك لكن أن تكون علما أو طالبا للعلم هذا لا يأتي إلا بالتمييس إن لم تعرف الراسخ من غيره لن تستطيع أن ترتقي لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أن في آخر الزمان يطلب عمي عند الأصاغر والأمر الثاني أن الله جعل كما خلق الخلق ورزقهم فاوت بينهم فهناك من, من يكون أقعد أرسخ أعلم وهذا يظهر فمن فتح الله عليه وعنده بصيرة يعلم من الأعلم فلابد أن لا يبرح مكانه فإن كان مغفلا لا يستطيع أن يفقه أين الـ الـ يعني الراسخ من غيره فسيبقى إلى حديقة الزهور يلتف حولها وفي كل الخير لأن كل المجالس فيها خير بفضل الفعلان كل المجالس لا تنقطع عن الخير لكن ليست كل المجالس فيها تأصيل وتقعيد وعلم أسأل الله أن أكون وفيت بالإجابة عليكم السلام وإحضاء بركاته عليكم السلام وإحضاء بركاته نعم معلش انا اسف السؤال السؤال مش كامل فضلوا وافقونا هل تنصحونا ان من يقوم بعمل دراسات عليا في غير العلم الشرعي معلش انا اسف بعد اذن حضرتك لو تكمل السؤال حتى وان كان في منتصف طريق no. هل تنصحوا بايش ان يقوم بعمل هل تنصحونا ان من يقوم بعمل دراسات عليا في غير العلم الشرعي حتى وان كان في منتصف الطريق ايش هل انصحوا بالترك يعني أعكد من سؤالك طيب بعد إذن حضرتك حتى أجيب إجابة يعني وفية أحسن نارك يتركه طيب يتركه طيب إيه أنا نصيحاتي بهذا الباب ست... س... يعني لايتك تعقيلها جيدا والإخوة يفهمونها أيضا وقد نتراز بأطراف الحديث تصوبني أو تخطئني أو الإخوة لو لهم يعني تعقبات أنا أتمنى ذلك الصدر رحب جدا بالتعقبات ان كان بدرسات العليا للفيزياء أو الكيميا أو للهندسة ينظر في حاله ان كان طالبا للعلم مجدا ذكيا حصيفا مطقنا للعلم هذا يطلق كل شيء إلا العلم الشرعي لأنه ما بلغ المتح في الكتاب ولا في السنة وما كانت الرفع عند رب الأرض والسماوات العلا إلا في العلم الشرعي والأمة أحود ما تكون لمثل هذا فعلي أن لا يشغل نفسه بشيء إلا بعلم الشرعي فقط هذا ان كان حصيفا لبيبا أريبا عالما مطقنا طالبا للعلم مجدا حريصا ذكيا يأكل علما ينام علما يخوم علما يخعد علما هذا يترك كل شيء في الدنيا إلا العلم وينزل تحت الراية عبد خلقه الله له كالبخاري كابن أبي حاتم كأبي حاتم كأبي زرعة كأحمد قال إلى, إلى متى؟ قال بالمحبرة إلى المقبرة قيل ابن المبارك إلى متى؟ أنت بلغت العلا قال لا أدري الكلمة التي سأنجو بها أتت أم لا؟ نعم أما إذا كان يعني هو محب الأهل العلم يعني فيه طلب للعلم لكنه ليس متقنا وأيضا ليس لبيبا ولا أريبا ولا حصيفا في العلم هو يعني كعامة الناس يتعلموا يتعبدوا الله بهذا التعلم وله الحمد لله الدرجات العولة عند ربي على الأقل الملائكة تضع اجنحتها رضا لما يعمل اقول له لا لا تترك ما انت فيه لانك ستكون رجل تكون مؤذبا تكون يعني على الاقل عندك من الثقافه الإسلامية ما عندك عندك ترسيخ وتاصيل لبعض العلم ففي مجالك ان كنت مجدا وارتقيت ستنفع المسلمين نفعا عظيما وساتاثر بك العوام على ما راه منك فمنهم من يهيج تهيج مشاعره فيطلب العلم فياسب فيكون عالم الدنيا ومنه من يأتس بك ويكون نبراسا واسوى لغيره فمثل هذا الوصف الذي وصفته الآن مثل هذا ليس له أن يترك ما هو فيه من درسات العليا بل يجد فيها ويجتهد ويعلو لأن لأنه سيكون لشريحة ولتبقى عليها من المسلمين اسوى حسن نعم لهذا التفريق تكون الإجابة في شيء أنا منتظر يعني. طبعا حيا حي هالا وأهلا وسهلا إن استطاع أن يجمع لكن أنتم لا تدرون شيئا العلم الشرعي لا يقبل بشريك لا تدرون كأنكم لم تتمرسوا في هذا العلم الشرعي لا يقبل شريكا كنت في الرياضيات أمي ما تراني إلا بكتام الأم فتدخل تقول يا ابني من الأم أنا أمك فكنت فكن جدا وكنت في الرياضيات هذه فكنت أنا أذاكر آخر أسبوع آخر أسبوع إذا دخلت الناس كلها تدخل على ستة أسئلة وأنا دخل عاكلاتي يعني لو فيه سؤال خطأ جاء بهذه الطريقة خلاص راح الأمر لأن أنا لا أذاكر إلا آخر أسبوع ما فيه علم الشرع لا يشاركه شيء ذلك لما منى الله عليها بالماجستير والدكتراء كنت أصلا خلاص انفرض ذهني أنا الآن يعني ابني يأتي لي مسئلة رياضية أضعف ما تكون لا أفقى من شيء. ما, أعرف ما أتذكر شيئا فيها ما أعرف شيئا وما أريد أن أعرف الحق أنني لو, لو, لو, لو وقفت أدقق عرفت لكن ما أريد أن أعرف أي شيء حتى إداريا يكلمونني عليه وأنا أتقن الناس في وضع شيء في موضعي من فضل الله وهم يعلمون ذلك ولا أدخل فيه ما أريد تشريك العلم الشرعي بشيء العلم الشرعي لا يقبل شريك لمن جد فيه المحبة السنة قالت صدقتم ولكن لعلها تمرست في ذلك نعم نعم نسأل الله يجعل أن ننال ذلك وأن يجعله في مزان الحسنات وأن ينمى وجعل فلانا ثلات وسخطات ولن يت اللهم امين, أمين يا رب حفظكم ربي واسال عليكم وشكر لكم واعنكم واجعل مساعيكم في مرض الله لا في عمله ممكن ممكن ممكن هذا صحيح ممكن لانه لو اتقن فيه لو كان